قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام وتترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمالنا لن تعود ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة اعلم واعلمي أن الأنفاص معدودة والآجال محدودة واعلم واعلمي أن من أعظم نعم الله علينا أمد في أعمالنا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 أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمل. إلهي، ثكيلك صواطر أنثت بغيرك. عدنت قلبا يحب سواك. فالمطلوب مني ومنك ومنك تحقيق تقوى الله جل في علاه. تقوى الله هي الغاية المنشودة.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 وأكلنا التريد ونسينا الوعيد وأمننا الأمل البعيد وحماك يا رب لماذا تريد الحياة لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع العينان من خشية الله جل وعلا إذا لم نمدح الله في الصحر. إذا لم نزاحم بالركب في حلق الذكر إذا لم نصم الهواجر ونخفز الصدقات هل العيش إلا هذا؟ قالوا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 وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار السلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين أهله من سمع عن سيامهم وقيامهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح